إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث عن الشكر حديث عن تجارة رابحة وعن عملة نادرة قل المتعاملون بها قديما وحديثا وقليل من عبادي الشكور والشكر نحتاجه في هذا العصر لأنه عصر الملل بل وأحيانا الضجر من النعم وبل من آفات عصرنا استمراء النعمة واستمراء النعمة تعني أن النعم التي هي عامة لا يقف كثير من الناس حيالها شكرا فذلك هو استمراء النعمة فمن ذلك الشمس التي تشرق كل يوم في صباح باكر وتغيب في مساء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ولكنك لا تجد من يحمد الله كل صباح على نعمة الشمس وعلى نعمة الصباح وسبب ذلك أن كل الناس في النعمة فهو لا ينظر إلا إلى النعم التي تخصه وحتى النعم الخاصة فلا من يشكرها بل ومن الناس من ينسب النعمة إلى غير الله أصبح من عبادي مؤمن وكافر مؤمن بي كافر بالكواكب أو مؤمن بالكواكب كافر بي يقول مطرنا بنوء كذا لأن القمر في المنزل المعين وفي المكان المعين مطرنا وأما المؤمن به الكافر بالكواكب من يقول مطرنا بفضل الله هذه هذا الحديث عن النعم وعن الشكر هو حديث مهم من تأمل عبودية الشكر يجد أن القرآن امر بالشكر قارنا قارنا إياه بالعبودية واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأحيانا ينهى عن ضده واشكروا لي ولا تكفرون وجعل ضد الشكر الكفر وأحيانا يمدح خواصه وأصفياءه وأولياءه وانبياءه بشكري فيقول عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ويقول عن ابراهيم عليه السلام إن ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وقال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه معلنا داوية معلنها داوية مجلجلة فلا أكون عبدا شكورا الشكر في القرآن هو موضع الانتفاع بآيات الله فلا ينتفع بآيات الله إلا كل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وسبب ذلك أن الشاكر إن قادت نفسه ظاهرا وباطنا لله فلذلك هو يحسن التأمل والانتفاع بآيات الله وينتفع بآيات الله المرئية على الوجود بعد أن ينظر إلى آيات الله في خويصة نفسه فيرى نعم الله عليه تترى فيوقن ويذعن بالشكر لله تعالى كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر بي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك اجعلني لك بكلياته اللهم اجعلني لك شكارا لك زكارا لك رهابا لك مطاوعا لك مخبتا اليك اواها منيبا اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي واجد دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري انتهى الدعاء والدعاء بجملته من اوله الى اخره ينضح بشكر الله تعالى لان الشكر اعتراف وثناء على المنعم وذلك في هذا الحديث واضح ثم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني لك شكارا لك اي كثير, كثير شكري رهابا لك مطاوعا لك مخبتا اليك اواها منيبا اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمه صدري هذا الدعاء دعاء عجيب ايها الاحبه فيه معاني الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى ثم أيها الأحبة ما الشكر هذه العملة النادرة والتجارة الرابحة والعمل الذي هو نصف الإيمان فإن, فإن الإيمان نصفان صبر وشكر وذلك لأن الإيمان إما طاعة وإما اجتناب معصية والطاعة شكر واجتناب المعصية صبر لأنك صبرت نفسك وحملتها على ترك شهواتها ما الشكر أيها الأحب؟ الشكر في اللغة شكرت الدابة إذا سمنت من العلف السمنة هي الشكر وفي صحيح مسلم حدث صلى الله عليه وسلم عن يأجود ومأجود وأنهم سيموتون وياجوجو مأجوج قوم حبسوا حبسهم ذي القرنين. فنان كثير من الناس بيقول دير الصينيين أول حاجة في سؤال الصين ده حبسهم منه ياجوج ياجوج حبسهم ذي القرنين. الصينيين ده حبسهم منه كان حبس الياجوج الناي ذي القرنين معناه يوم لكن هالحبس ذي القرنين ما حبسه. بعدين دم دخلهم بين بين جبال. وين ان في جبال بعدين ناسجوج ماجوج سوا ما ناس في السودان ناس في ال ال ال ال جدا ليه لأن الله عز وجل يقول لآدم يا ادم ابعث قم وابعث بعث من ذريتك فيقول آدم عليه السلام وكم بعث النار من ذريتي يقول من كل الف. تسع مئة وتسعون في النار وواحد في الجنة ويأجوج مأجوج من ذرية آدم فلما تقول ذلك على الصحابة قال لهم صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعون ومن يأجوج ومأجوج ومنكم الواحد فهم تسع مئة تسعة وتسعين من يأجوه ماجوه وهذا العدد عدد ماله خيالي جدا في كل واحد من الأمة حيخوش الجنة في واحد تسعمية تسعمية تسعمية من يأجوه ماجوه حيخوش في النار يعني ذلك كم معنار هؤلاء كثر بالمناسبة حتى قال صلى الله عليه وسلم للدلال على ذلك في صحيح مسلم وهذا هو الشاهد طبعا يأجوه ماجوه سوف يسودون الأرض ويقولون ملكنا الأرض وأهل الإيماني إن زووا وراء جبل منهم وهم من كل حدب ينسلون يقفون على بحيرة طبرية يشربون منها فإذا جاء آخرهم في الصف آخر ذو في الصف لا يجد إلا كذرا وطينا يشرب البحر كله لأخونا زينين يشرب البحر كله زين يشرب البحر كله يشرب البحر آخر ذو يجي ما يجب البحر يجب الصين. فيلقون باسلحتهم الى السماء الحديث يصح مسلم فتاتيهم الرماح منكسه في اطرافها دم يقولون غلبنا اهل الارض وغلبنا اهل السماء فيرسل الله عليهم النغف هو نوع من انواع الدود يدخل في اذون احدهم ويخرج بالثانيه فيقع صريعا قال صلى الله عليه وسلم وان دواب الارض تشكر من اجسامهم تشكر يعني شنو؟ تثمن فالشكر بمعنى شنو؟ السمن ولكن ما العلاقة بين الشكر العبادة وبين الشكر في اللغة؟ السمنة أمر يظهر والشكر ظهور أثر النعمه على العبد بقلبه شهودا ومحبة وبجوارحه طاعة وانقياذا وبلسانه ذكرا وثناء هذا هو الشكر ولذلك لما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الشكر قال الشكر عكوف القلب على محبه المنعم ان يعكف القلب وهذا لفظ من الالفاظ العجيبه ان يعكف القلب كان القلب عاكف وماكف في هذه المساله ان يعكف عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره فلذلك ابن القيم يقول وما من مقام من المقامات في الإيمان أرفع من الشكر لماذا؟ قال رحمه الله فإن الذكر شكر والمحبة فرع من الشكر والدعاء شكر ولكن الشكر لا يتحقق إلا بعد تحققها كلها لأن الشكر مقام عال لا يحصل الشكر إلا بعد حصول بقامات الإيمان الباقيه من المحبة والشكر والثناء والتعظيم والإجلال والإخبات والمخافة كل ذلك ومعرفة الله كل ذلك هو الذي يولد الشكر فلذلك الشكر من المنازل العالية جدا وعرف الشكر بمشاهده المنة وحفظ الحرمه مشاهدة المنة ان تشهد المنن وان تحفظ الحرمه اي ان تتادب مع المنعم الذي انعم عليك فمشاهده المنة لا تكفي لا بد مع مشاهده المنة شنو حفظ الحرمه الحرمات أن تصون نفسك تأدبا مع المنعم عليك وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مشاهدة المنة وحفظ الحرمة قال دعاء سيد الاستغفار صار سيدا للاستغفار لما حواه من المعاني الجليلة التي كلها مقامات إيمان وأولها الاعتراف اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال هذا بالمساء موقنا بها ومات لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن تخرج روحه إلا أن تخرج روحه وهذا يعني ايها الاحبه أن الشكر يحتاج إلى أمور الأمر الأول الاعتراف بالنعمة والأمر الثاني الاعتراف بالتقصير تجاه النعمة وهذا هو عيل الشكر ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن الشكر وعن تعريفه انه ثناء باللسان وانه شهود للنعمه بالجنان والقلب حاول ابن القيم رحمه الله ان يقول ان الشكر عمل وهذا صحيح قال تعالى واعملوا آل داوود شكرا فكثير من الأعمال إذا عملت في مقام الشكر كانت لله شكرا فهو زودك بالجوارح وأعطاك النعم وأفاض عليك الخير وأنزل عليك الرحمة وبعد ذلك ليس أمامك إلا عبادته والرجوع إليه ومحبته سبحانه وتعالى لكن كل هذه التعريفات شهود النعمة مشاهدة المنة حفظ الحرمة عقوف القلب على محبة المنعم جريان اللسان بذكره كل هذه لا تخرج عن قواعد وأركان الشكر للشكر أركان وقواعد هي قواعد وأركان الشكر ولا يتم لعبد شكر الا بها لكن أيها الأحبة قبلها ينبغي أن نعرف شيء أن الله رضي لعباده الشكر وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فالشكر رضيه الله لنا وجعله غاية خلقنا لماذا خلقنا الله لنعبده ومن جملة العبادة ان نشكره قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون كأنه خلقنا لنشكره ومن حقق الشكر حقق الإيمان والخضوع لله تعالى فلذلك الحديث عن أركان الشكر مهم وإلا لا يكون أحدنا شاكرا لربه ما لم يأتي بهذه الأركان الخمسة أركان الشكر خمسة لا يتم الشكر إلا بها الركن الأول خضوع الشاكر للمشكور الخضوع لمن أسدى إليك نعمة وأجرى عليك منة وأسبغ عليك خيرا أولاً الخضوع للمنعم ثانياً الحب له لا يمكن أن تكون شاكراً وأنت لا تحب من أنعم عليك والنفوس كما قال ابن القيم مجبولة على محبة من يحسن إليها كيف ومن الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا أي ذل ينعم عليك في البشر أنت تجد نفسك تميل إليه بقلبك وتحبه حتى من تكلم معك فأقبل من تكلمت معه أقبل عليك بكلياته أنت تتكلم معه ويقول له شنو؟ أيوه ها. اسمع ليك لحد الاخر ما بقول لك يا خي اسمعني مضي يعزمنا يا خينا عندي ارتباطات كده مرة تانية ده إيه تبتحبه؟ ورينا بتحبه؟ ما بتحبه؟ النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها كيف لا تحب القلوب من الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا الحب له ثالثا بعد الحب له الاعتراف بالنعمه ان تعترف بالنعمه تخضع له وتحبه وتعترف انه اداك تقول النعمه منه تعترف الاول حاجه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك في ناس لا يوفق أن يشكر الله اقول لك والله المدير الفلاني التخير طلع عليه حقوقي ما في شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير والجماعة رحمة والفرقة عذاب هذا الحديث. هذا صحيح. لكن قل سخر الله لي فلان جزاه الله خيرا. أرجع, أرجع نعمك إلى الله. في ناس لا يرجع نعمة إلى الله يقول لك والله فلان ادانا فلان أكرمنا اليوم هذه الكرام شديد. وفلان سوى لنا. و... الناس دوني نجحت ودوني. ما بقول الله نجحني والله لا سولي والله لا سولي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أن الله أعطى عبدا الدنيا بحذافيرها في كفة وأعطاه الحمد لله كانت خيرا له من الدنيا بس تقول الحمد لله في ناس الحمد لله ما قادر يقولوا مع أن الحمد والشكر الفرق بينهما أن الحمد ضرب من ضلوب الشكر يعني انت بتشكر الله بأشياء كثيرة من جملتها شنو؟ حمده تشكره بشنو؟ بالثناء عليه وبدعائه بقولك أنعم الله علي ده شكر هكذا شكر الأنبياء قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها قال النعمة دي من ربنا الله الداني قال في ناس يقول الله دعنا أجارك الله وفي ناس الواحد لما من تسألته له كيف اصبحت كيف الأحوال يقول ليك زين زفت طوال يقول ليك زين زفت ده ما عنده أصلا شكر نهايته وفي نوع عنده شكر بسيط يقول ليك غايته الحمد لله ما في ذكر من الاذكار اسمه غايته في اللي كلمه غايته غايته الذكر لله يعني ولا شنو ما في في ذكر اسمه غايته ما في ذكر اسمه غايته معناها دحم ما تم يعني نص نص كده وان ما بينفع معه النصوص ده يا تحمد عديم يا تخلي الشغل عديم يقول لك غايته يعني الحمد لله وناس ينبذوا البلد يقول لك ينعدي ابو بلد كرهونا البلد وش البلد ينبذوا البلد و وترجع اي زول ينبذ الحالة يقول لك يا أخي دي حالة وهكذا يخواننا هذا ضعف في الشكر واضح لذلك لا بد من الاعتراف الاعتراف أبوء لك بنعمتك علي الاعتراف بالنعمة وهذه مسألة أساسية في الشكر أن تعترف بالنعمة سبحان الله من تأمل الأنبياء حياتهم عجيبة هذا يوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطح السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني يا الله انتبهتني هذا اعتراف عجيب من الاعتراف إن ربي لطيف لما يشاء في سورة يوسف في معرض ماذا؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وذلك من شكري النعم اعترافا بها ثم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسى عليه السلام كل خير من من الله سبحانه وتعالى وسليمان نقل له عرش بالقيس من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر وهذه المسافة من اليمن إلى بيت المقدس تسيرها الإبل شهران ذهابا وشهران إيابا أربع شهور دياله ما شماشا لحاجة أظنوا من قلوش الحاجة لكم ما ششنون وخاصة أن يكون العرش فوقه حاجات غاليه يمشي بالراحه بالراحه لو كان شيئا له جزاز دولاب فيه جزاز في الدقناة يمشي بالراحه بالراحة لا تستثب معناه يمشي بالراحة الشرطة جافة لمح البصر حتى المفسرين تكلموا كثيرا كيف اتى هذا العرش الشرطة كيف جي طائب الهوى والناس أقول لك أنه ما نعايشه اليوم من تقنيات هو امر ضعيف جدا يا اخوان الناس منبهرين بالموبايل اللي في في امريكا وما بينبهوا في عرش قدر ليرباك بيجيله شاب شيء له من الوقت وبيجيبه في البصر في مسافه بعيده يا اخي ده ده يا اخوان ده في القران انتم تؤمنون ولا تؤمنون قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بالله قبل ما يفتح غمد عينه كأنه فتح العصر ده بعثرت التفسير قال غاص العرش في اليمن ونبع في فلسطين يعني شو ده العصر كده بنزل لكم ما فيش بس طوائف نفس الوقت رختس ما رجمنا قالوا لكن المهم القرآن لم يذكر هذه التفاصيل أهم شيء يا إخواننا أصلا في ناس طبعا برضو هذه الآية عندهم مشكال تشكل عليهم الآية فيتخيل أن بعض الأولياء والصالحين يمكن أن يفعل ما يريد وما يشاء وهذا ليس صحيح أيضاً لأن الآية تحدثت عن نوع من أنواع العلوم المنضبطة قال الذي عنده علم وما قال من كتاب عشان بعدك أي جم شيكوس من كتاب ناس يمشوا الأطلس ناس يمشوا الدكشنري وناس يمشوا الجغرافيا وليس مثل الإنساء والكون؟ لا ده كتاب معرف بالألف واللام قال الذي عنده علم من الكتاب والكتاب هو الكتاب الذي أنزل على سليمان ولا يعقل أن يكون أحد أتباع نبي أعلم من النبي في فهم الكتاب بمعنى هل ستجد في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصحابة وحتى قيام الساعة من يفهم القرآن أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون لماذا؟ لانه كتابه الذي انزل شنو عليه هو فالكتاب يقال العلم الذي علمه آصف هل هو عند سليمان ام ليس عند سليمان هو عند سليمان لانه جاي من وين جاي من وين جاي من الكتاب والكتاب انزل على من على سليمان هل يمكن ان يكون احد اتبع سليمان اعلم بالكتاب من سليمان نفسه الذي انزل عليه لا يعقل. فالعلم عند سليمان ولكن الله اراد ان يقهر جل فلذلك جاء العرش وأي كرامة لرجل في أمة هي كرامة لنبي الأمة أولها كل كرامات الأولياء والصالحين في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله ما أكرمهم إلا بعد أن اتبعوا من هل تتخيل أن رجلا مخالف للنبي يمكن أن يكرمه الله؟ ممكن دول يكون مشاتل ومخالف لتعاليم الرسول وربنا يكرمه ما اكرمه الله الا لان التزم شنو تعاليم نبيه وما اكرم الله اصفا الا لانه التزم تعالما تعاليم سليمان ولكن الاهم فلما رآه مستقرا عنده دي اهم نقطه كيف يتعامل الانسان مع النعم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فلذلك سليمان ما قال هذا اصف ولا اصف قال دحجي سليمان قال هذا من فضل من من فضل ربي كأن الكرامة لسليمان لذلك بعض الناس من المفسرين قال هو تفسير قوي أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه لتمام الآية فلما راه مستقرا عنده قال هذا من شنو من فضل ربي لكن المهم أن هذه كرامة من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها عباده وهي مستمرة إلى يوم القيامة لا تنقطع بضوابط وشروط معروفة عند أهل العلم مستنبطه من الكتاب ومن السنة لكن المهم فلما رأاه مستقرا عنده حصل وكان في زول جاء بلوك الأمر هذا فلما رأاه مستقرا عنده قال عشان تآمنوا يقولون عشان تأمت كان قال عشان تأمت لكن ما قالوا عشان تأمت قال هذا من فضل ربي وهذا قمة الشكر, الشكر لله تعالى هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر ولما سمع كلام النملة وإذ قالت نملة يا أيها النملة خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأوزعني اوزع معنى أعلى من معاني تذكير ذكرني شيء وأوزعني شيء ذكرني كالنم ومشي وأنا بعد مخير أوزعني صحيني وسوقني سوق للموضوع يعني تعال ذكرني وركبني في عربيتك وديني المحل دمعنا شنو أوزعني فالسليمان يطلب من الله عز وجل أن يحمله على الشكر حملة ليس ان يذكره بالشكر فقط انما ان يحمله على الشكر حملة وهذا معنى لطيف جدا من هذه المعاني فقلنا الرقم الثالث من اركان الشكر هو الاعتراف بشنو بالنعمه رابعا الثناء بها عليه ان تثني بهذه النعمه والله يقول واما بنعمه ربك فحدث والتحديث في هذه الايه فيه تفسيران التفسير الاول اما بنعمه ربك فحدث حدث بنعم ربك العامه وهذا اسم اسمه التحديث العام بمعنى تقول انه جواد بغض النظر عن عملك تشنو هو كريم هو محسن هو بر هو واسع العطاء وهذا حق هذا هذا التحديث بالنعمه تقول والله الله بده كل شيء ربنا يعني كريم ربنا انعم علينا ربنا جواد ربنا بيدي كل شيء ربنا كذا هذا شنو هذا التحديث واما ان يكون تحديثا خاصا تقول بعد نقول ربنا ادى تقول اداني انا ذرية اداني البيت سوى لي الموضوع الفلاني مشيت كم معرج دعية الله يسهل ده اسمه شنو التحديث واما اما بنعمه ربك فحدث اي عن الإسلام الذي هو نعمة الله حدث حدث الناس بما أنعم عليك وبماذا أنعم عليه أنعم عليه بالإسلام قال الله سبحانه وتعالى له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فحدث أي بلغ حدث أما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك الدين حدث عن الدين عن محاسن مبلغ الناس عن أحكامه او بنعم الله العامة وبنعم الله شنو الخاصة عليك وهو الذي أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أما الركن الخانس من أركان الشكر عدم استعمال النعمة فيما يغضب المنعم وهذا صحيح وهذا صحيح بمعنى إن أعطاك نعمة أنت احببته وخضعت له واعترفت بها واخبرت وحدثت بان الله انعم عليك ولكنك تستغل هذه النعمه فيما يغضب الله ودي الشديد اقول لم يحارب الله الا بنعمه اي زول يعمل معصيه بحارب الله بنعمه وريني يعني ما بحارب الله بشو الاموال اتهم الله اياها فبعضهم افسد وبعضهم انتهك بها اعراضه اعوذ بالله وبعضهم استغلها فيما لا يرضي الله الأموال كويس وتاجر في الحرام وبعضهم القنوات الفضائية هذه كثير منها القنوات التي يمتلكها مسلمون قنوات الدول العربية يمتلكها تجار يتاجرون في الاعراب الدعايات والأفلام هذه الأموال هل يتخيل يتخيلون أم نظن نحن أنها منهم هم أولوست نعمة من نعم الله تعالى افاضها عليهم كثير من النعم تستعمل في حرب المنعم ومن ذلك البدن والصحة والعافية فبعض الناس عنده شهوة والشهوة نعمة الشهوة نعمة أخطر شيء الآن تواجه المجتمعات كبارا وصغارا الشهوة ليه؟ لأن الشهوة تتأجج في المجتمع كل شيء يقود الإنسان إلى شهوة حتى الإنسان المستقيم الذي يصلي في المساجد ويقرأ القرآن لا يجد بدا من ان يثار لماذا؟ لأن في كوامله ودواخل نفسه شهوة مستقمة ولكن الشهوة ما أراد الإسلام أن يجتثها إنما أراد الإسلام أن يحولها أن يحولها من مراتع الهلكة إلى مواطن السلامه مراتع الهلكة الإفساد ومواطن السلامة الذرية خرجنا وخرجتم وعمرنا الأرض وعمرتم بشهوة رجل ومرأة لكنهم لم يلتقوا في الظلام إنما التقوا في وضح النهار ولم يلتقوا بحرام إنما التقوا بحلال صح ولا ما صح ولا كيف خرجنا هكذا خرجنا وهكذا عندنا ذريه هذا تحويل للشهوه من مراتع الهلكه الى مواطن السلامه وهذا من عدل الاسلام اما من اراد ان يترهب فلا رهبانيه في الاسلام وذلك لانه يريد ان يئد الشهوه التي هي نعمه ولكن كل المفردات في المجتمع تؤجي الشهوة الشهوه الشارع الاعلام ما نسمع كلها بتؤجه شنو لاغا وعمل وكذا يأجف الشهوات بطريقة عجيبة جدا ولذلك كثير من الناس حتى ولو كان مستقيم يجد ان شهوته ليست في موضعها ومكانها الطبيعي من قلبه انما هو امر زائد لذلك تجد الشهوة تلعب بالناس وهذا اشكال من الاشكالات الكبيرة جدا لكن أقول في هذه المسألة شاب أعطاه الله صحة كان يمكن أن يكون هذيلا أو به مرض منفر لا تقبل به فتاة ولكنه آته عافية طيب إخواننا ما في زول مفلس الله مده أي حاجة برضو قاعد بأعصي الله ده الله نعم عليه بشنو أنعم الله عليه بالستر ستر عليه فلم يطبح فإذا به بنعمة السفر يحارب المنعم فما من فما من معصية إلا وأهلها يحادون الله ويحاربونه بنعمه سبحانه لذلك شر ومقتل وغضب وهذا الذي حذى ابن القيم أن يقول الشكر مشاهدة المنة وحفظ الحرمة لا بد أن تحفظ الحرمات وأن تصونها طيب هذه أركان الشكر أركان الشكر الخمسة الخضوع للمنعم ومحبته والاعتراف بنعمته والثناء عليه بها وعدم استعمالها فيما يغضبه قيم. ناقش ابن القيم ان من اسماء الله تعالى الشكور من اسمائه شنو؟ الشكور اسم مشلو؟ من اسماء الله علمنا كيف يكون العبد شكورا كيف يكون الرب شكورا سبحانه الشكور هو الذي يعطي الشاكر ويعيده الى ما يريد يعطيه ما يريد قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فهو شكور لانه يشكر للشاكرين شكرهم ويتقبل منهم شكرهم فهو شكور وهذا عجيب ايها الاحبه يقول ابن القيم كلام لطيف فيها يقول النعمه منه ابتداء شنو النعمه ثم امرك بشكرها فلما شكرت والنعمه والشكر منه قبل منك الشكر وجازاك عليه واعطاك عليه اجرا قال هذا قمه الجود ما في جود الترميم كذا انت اصلا اداك, أداك نعمه النعمه التي للداخل هذه لما شكرتها اداك اجر ودخلك الجنه مع انه النعمه منه سبحانه وتعالى ولذلك هو شكور لأنه يقبل الشكر وشكور لأنه يرضى الشكر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولأنه يزيد على الشكر وإذ تاذن ربكم لإن شكرتم لازيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فإخوانا هذا معنى يحتاج إلى التأمل كذلك نجفه شوية هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله شكرك لله منه شكرك لله منه قال داود عليه السلام يا ربي كيف أشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر قال له الآن شكرتني يا داود بمعنى أنت لم تشكر الله إلا بعد عونه اللهم اعني على ذكرك وشكرك اللهم اجعلني لك شكارا لك البيت على تشكر ربنا ربنا ده الناس كلهم النعم، في ناس شكروا وناس ما شكروا، عشّكروا ذال ما منهم، ربنا وفقوا ليشكروا، أعطاك النعمة كويس، ووفقك لشكرها، وأعطاك عليها اجرا وجعلها بابا من أبواب الزيادة وأسباب النعم النعم المؤدية إلى النعم بأن تشكره، ثم بعد ذلك قبل منك هذا الشكر وجازاك به يوم القيامة، يا إخوان الفضل أكثر بكذا، واليني الفضل أكثر بكذا، يا خلاص والله. لذلك يقول ابن القيم كلام لطيف لطيف إلى أبعد الحدود يقول رحمه الله أمر الله عبده أن يشكر فضل من الله على العبد ربنا أمرنا ان نشكر أمر نفسه لنا أن نشكره هذا أيضا نعمة جديدة ليه؟ قال لأن العبد إذا شكر لا يرجع إلى الله من شكر العبد شيء قال تعالى ومن يشكر فانما يشكر شنو؟ لنفسه فاعطاك النعمه هذا هذه من المستفيد منها؟ من المستفيد منها؟ العبد وأمرك بالشكر من المستفيد من الشكر؟ العبد لماذا؟ لأنه سوف يدخله الجنة ويزيده في الدنيا فقال من رحمته أنه اعطاهم النعم وما تركهم بدون أن أمرهم أن يشكروها فأمره إياهم بالشكر نعمة كالنعمة الأولى لماذا؟ لأن فضيلة الشكر عائدة لمن؟ للعبد ولا تعوذ لله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم لذلك أيها الأحبة ينبغي أن تلحظ هذه المسألة أظن أظنها مسألة دقيقة جدا مشكلة شكرك لله نعمة وفقك إليها تحتاج إلى شكر وأمرك بالشكر نعمة لأن الشكر إذا عملت به عائد إليك وأنت المستفيد الأول والأخير منه وهذا شيء عجيب لكن ناقش ابن القيم بعد ذلك مسألة مهمة في غير مدارج السالكين ناقش ابن القيم مسألة النعم الخفية النعم شنو الخفية خواني النعم كثيرة حتى ربنا وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة داعين ظاهرة وشنو وباطنة كثير من النعم باطنة كيف يا أخوانا تكون كثير من النعم باطنة باطنة لأنها تجري والعبد لا يحس بها إلا إذا فقدها وأخطر شيء أن يكون العبد على نعمة لا يحس بها فلا يشكر ومن ذلك السمراء نعمة فأهل الحرم اسمع إلى هذا كلام من القيم في الفوائد أهل الحرم أقل الناس حجا وعمرا الناس المقيمين في مكة ثلاثة اللي تولدوا في مكة وجد في مكة مما قام مكة نجدها معينه ما بيتلحف لمكة كما يتلحف إليها من يأتيها من البوادي الذي جعلناه لشنو؟ سواء للعاتف فيه وشنو؟ والباد الباد ده شنو؟ الجاي من بعيد والعاتف ده منه ده الجاعد الصور جاعد في مكة وقد تجد رجلا ناهز السبعين من عمره يعيش في مكة ما اعتمر ولا حج مرة لأنه لا ينظر إليها كشن كنعمة من النعم هذا أعوذ بالله هو السمراء النعمة وهو أن يكون العبد على النعمة مقيم لا يدري ما هي النعمة حتى يشكر ونحن نعمنا كثيرة التي أنعم الله عز وجل بها علينا ولكن لا نحس بها خلقنا من العدم وأوجدنا بين والدين لا نعير بهما خرجنا آوانا ورزقنا وكسانا ومن كل خير أعطانا سبحانه وتعالى كل شيء منه سبحانه سلمنا من الأمراض وعافانا من الآهات والعاهات سليمة أبداننا كويس صحيحة أجسادنا ليست بنا علل وبعد ذلك هيأ لنا من أسباب الرزق ما يليق بنا ثم رضانا بذلك أنا شغالكم ساري برضه وصوت ما بقول انا شغالكم ساري وانا شغالين ذكاتر الليل ما بقول كذا شغالكم ساري بس ما فيكم ساري تدي لكن قاعد شكل الطلاب حقه ما شكل الطلاب كويس المهم شغال شوف سبحان الله اي زول فينا قسم الله له رزقه ووضعه ثم المتزوج زوجه ومن الذريه اعطاه ونوع له قد يكون بنات وشنو واولاد وهكذا وأجل من ذلك وهذا من النعم الخفية نعمة الهداية والإيمان يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين قال ابن القيم شكر العامة شكر على نعم الأموال والأبدان وشكر الخاصة شكر على نعم المعرفة والإيمان صح أو ما صح، إخوان نشوف الشكر ده يعني شيء عجيب. وقال اجل الشكر الشكر على على المعرفة والإيمان أنه عرفك بنفسه وأنك اهتديت إليه وغيرك درسوا وارتقوا في الدنيا ولكنهم أعوذ بالله ضالون مكذبون. بعضهم ينكر وجود الله ولا يهتدي إلى الله وقد هداك. ربك إليه أي نعمة أكثر من هذه النعم الكثيرة الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والطير سبحه والوحش مجده والحوت كبره والبحر ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قد والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ربا ليس ليس اخواننا نعمه الستر هذه نعمه عظيمه اخواننا واحد من الكوشرو يقول, يقول الله ساترني مالي انا حاسس انا ما قاعد اعمل حاجه شينه ولا الناس ستر الله عيوبك الظاهره من المعافي وستر الله خبايا قلبك مما فيه من السوء تجاه بعض الناس ولو ان الله كشفه لما سلموا عليك في الطرقات فستر الله نعمه عظيمه ومنه كريمه منه سبحانه وتعالى ثم ناقش ابن القيم بعد ذلك قضيه هامه من قضايا الشكر يا اخوان بنشوف ربنا بيصيبك بالبلاء ويخفف عليك حتى الغزالي رحمه الله تعالى في حياءه بالدين قال مروا برجل أعمى مقعد لا يستطيع يتحرك جالس في مكان واحد ولكنه يحمد الله فبعضهم ظن أن هذا الحمد ليس من أعماق الرجل قال له وعلى ما تحمد ربك غيرك أولى لا بالحمد الناس السمان المكان هم من يحمدوا يحمده انت, انت حمد في شنو قل ما في حيثته قال الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعة وجسدا على البلاء صابرا مثلا بالزعزع كونه صبر دا نعمة من ربنا تحتاج إلى شكر ولذلك ينظر عمر بن الخطاب إلى أن البلاء لم يكن في الدين ثانيا انه شنو ليس بأعظم بلاء ما هو يعني أعظم شيء إخوانا أي يظل نظر إلى هذه الجزئية يسلم قلبه إلى الرضا والشكر وهذا من فضل الله على عباده حتى المصيبة لا تخلو من نعمة من أصبح امنا في سلبه معافا في بدنه ضامنا القوت يومه كأنما حيذت له الدنيا بحذافيرها الأمر الثالث قال عمر رضي الله عنه في البلاء أنه ليس في الدين وأنه اخف والأمر الثالث أن الله أعانه على أن يصبر على البلاء دي برضو نعمة والأمر الرابع قال وبعد ذلك ارجو في الآخرة ثوابها برضو نعمة يعني الله ما بيديك البلاء يقول لك خرابة شي يقول لك صبرت يندخلك الجنة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال فما من بلاء إلا ولي فيه أربع نعم أنها ليست في ديني وأنها ليست بأعظم وأن, وأن الله صبرني عليها وأرجو بعد ذلك ثوابها شوفوا أن السلف دين والصحابة آتاهم الله بصيرة في الدين حسنا كلام لدينا نحن ما من نفتش ليه ونجيبه قال من قدام المخجس في مختصر من هاي القاصرين في الحديث عن مقام الشكر قال وجد أحد العلماء رجلاً يشكو من الضجر، مضج من الفاقة. الفاقة يعني شنو؟ بين قوسين الفلس. الفلس ده. والله الله يقطع الفلس. الفلس ده صعب خلاص. كويس؟ يعني أنت كان في إيدك في جيبك ما في حاجة كان انقطعته ذاك ضرب تلفون. يقول أخواني تعالي حبونيها في المحل فرنية. ضرب تلفون بشنو؟ يعني الفلس ده كان لما فيك الفلس ده انت ما عندك إندي إندي فسكى إليه الفاقة فقال له عينك التي ترى بها لو أنهم أرادوا أن يشتروها بمائة ألف أتبيعها؟ قال لا قال أذنك أتبيعها بمائة ألف؟ قال لا قال نطعك أتبيعه بمائة ألف؟ قال لا قال قدمك تشن رجلك تعاق يدك تعاق قدمك تشن قال لا قال جسمك يبرص بمائة ألف قال له أنت أغنى الناس وتشكو فاقه انت ظهر غني غنى شديد قال تحمل في جسدك ألف ألف دينار شائلك مليون في جسمك وزعلان انت مفى الناس ودي ممكن تقال حسابي هذه مية مليون ويشيل عينك هراك شنو مية مليون وتكبه مشلول للزقب العجلة ويدوق عجلة من دهر بس للزقبية لكن من دهر هراك شم. نظم قداء فصاحتك يشيلوها وادوك النفط بتاع المملكة العربية السعودية لمدة يوم فيوه كم برميله بتطلع في اليوم كم برميل خمسة مليون برميل تك اخرص ادوه خمسة مليون برميل كلها ياخي انت ما غني غني اذا تأملت النعم واذا رجعت اليها وعملت بها ثم اهم جزئية نختم بها في التعامل مع النعم ادنى درجات الشكر كالاتي حياء العبد من تتابع النعم عليه شكر مفهوم الشكر حياء العبد من تتابع النعم عليه شكر مثلا مثلا في مده وجيزه المره ولدت وبعد يومين الولد نجح في الجامعه بعد ثلاثه يوم ارجوك في العمل انت حب تخجل بعد حياء العبد من تتابع نعم عليه كون يصطحي بينه بالرب هذا شكر ليس باللسان ولكنه شكر بالقلب أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة الضمير المحجوب الذي لا يطلب عليه إلا الله حياؤك بهذا الضمير من تتابع نعم الله عليك شكر ثم استعظامك القليل من النعم شكر اي نعمه من ربنا انت لا بد تشكر البسيط والقليل ما تقول يا اخي ليش ما في ناس من الناس بتصور وبشحد يقول لك الديني تقوم تديه 2000 يا اخوي 2000 جنيه تاخذ جنيه ما حرام عليك يا اخي اعمل يا زلمه انت قاربني انت طالبني ما طالعني اي يا اخي شي لا قول وهكذا مع الله الله لما بديك في ناس بيقول لكن يا اخي الله ما كان يزيد شويه بس سنتين استقرت البيت انت انت ايش انت طالب يا احمدك بشحات وسيئ الخلق قلت خلي الشحات شنو مد ايدك غير لما اديني ادي الديك ده شنو تشيله وتحمد الله عليها استعظامك للنعم ولقليل النعم شكر ومعرفتك بعظيم حلم الله وستره عليك شكر يا اخوان والله نحن ستر دميا جايبين له خبر خبر والله كون ربنا حليم عليك يمكن ان ياخذك اخذ عزيز مقتدر ولكنه يمد لك ويحلم عليك ويسترك هذا شكر وكذلك شكر الوسائط شكر شكر الوسائط شكر قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله دون ان تعلق النعمه بهم تشكرهم شكر وصائط لا شكر منعم فرق ما في منعم وفي وصيط المنعم تشكره شكر منعم بالخضوع والمحبه التامه والانقياد الكامل والثناء التام والوسيط تشكره شكر وصاغه بالفاظ وكلمات مجامله مع بقاء الوفاء والموده له فلذلك الشكر الوصائط شنو شكر ومعرفتك ان شكر الله نعمه شكر كؤ انت تشكر الله وذات شكر ده ذات نعمه اذا عرفت انه شكرك لله ليس من نفسك هذا شكر يقول ابن القيم رحمه الله الشكر توك الكلام ذا كيف راقي الشكر ان ترى نفسك في النعمه طفيليه ان ترى نفسك في في النعمه شنو كيف اعترافك بالنعمة وأن الله أعطاك إياها بغير استحقاق منك وليس مقابل ثمن معرفتك ذلك شكر هذا هو الشكر بمعنى النعمة ما جرت عضلاتك ولا زندية ولا دخلت جامعة قرية طيب أنت الوحيد من الناس زندية القرية الطيب الجرعة الطيبة من وجهين النجاح فينا من النجاح ربنا وفق ربنا ربنا وفق كيف أنت جراتي لكن بتستحضر الإجابة المناسبة في الوقت المناسب كيف؟ فيزول بيكون عارف أي حاجة لكن ما يقدر يكتب. بخشة الطرح عارف الإجابة ما يقدر نزلها. فلذلك ينبغي أن تعرف مسألة مهمة جدا أنك على هذه النعمة التي اعطاها الله إياك أنت تفيلي عليها متطفل على النعمة بمعنى بغير استحقاق. عندك حاجة اللي فيزول بيقول أنا عندي حد الله يعني لازم يديني ما في كلام زينا وبغير ثمن. ذلك شكر ثم التواضع لله بالقلب والتذلل له بالفؤاد اعترافا بذلك شكر هذه مقامات ودرجات وألوان وصنوف الشكر نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية محاضرة الشكر التي كانت فيها معانية إيمانية خفية ولطائف من المعارف الثرّة التي أوردها علماء الإسلام استنباطا من الكتاب والسنة وإلى أن ألتقي بكم في محاضره ومنزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين استودعكم الله الذي لا تضيع وداعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته